الفرقة الفنية بقيادة المنشد محمود ابو دجانه تقدم <تصفيق> ضل وادي المهجور من ريحه لسهول الغور من صدى وادي المهجور من عيون الشهيد لجبال الطور للحصاد اللي غنى او بالمرج وسهل البطوف صارت كلمه فرقتنا بتآثر لك لا شكو ya dora يرويها الدار يرويها دربي دورة التجديه جمره dor karuhi النهار <مع> النار ننسى جبل النار تشتي دور <الكهب يا> جمره <تضعي> اعادي <نهار> <القعاد يشتد> هو <بإصرار> <تسي> دور <الكهب يا> جمره ibah aldam قضيتنا بهمي جبارا لا مد من الرب العالي نبرج الشاطي ما بتحانونا على تلعونا وعلى تلعونا راحي لبلادي ودمي مرهونا على تلعونا وعلى تلعونا راحي لبلادي ودمي مرهونا طلعت مسيره من وسط البيره وصل طرام الله والهم كبير قاضي تهانس في الديره لايوني بلادي دمي مرهونه على دلعون وعلى دلعون راحل بلاد ودمي مرهونه على دلعون وعلى دلعونة لما جيش الصايون صار شدوكي ناديت العرب ما جاوبوكي ابكي العرق جفراويه ماشيين حتى الناصير عدروب الحريه جفراويه الرابع جفرا جفراويه حتى الناصير عدروب الحريه جفراويه يا رادع والمشوار طويل لي الغينا عاد الدمع والشكوى الذالين الغينا عاد الدمع والشكوى لا رجع بالطهرجي عادرب الحريه اشوف الاهل من اخوالي وعمامي يا عين لا تندبي ولا تعيشي بحلامي مشتاق لارض الجدي وبحر الطاباريه لا لا لا وشاهد عن اللي ببالي لحدي دمينا شعبي واغني شبي واغني موالي بكره بنور دربي بزهور الحريه ايو الجهاد ايه شوشتين بالندى يا دار الافراح مرشوشتين بالدمع انا تعب مين افعل جوبت حجرني بن دمت من قلب من جراحي جنين اليوم اطلال ولكن قبيل غد ستنقض تقاما وتشعلها دروسا دون خوف على الاعدا وينقشع الظلام يْلِسْ تِنُونُ تَنَبِ كُلُّ حُرٍّ وَقَدْ رَأَى بِالدِّمَاءِ وَشَابٌّ يَسْتَوِي ثَلا وكاله يرتجي رب السماء يئن <تصفيق> نوندناذي كل حر وقد تَمَادَى اِذْ مَسُّ كَانَ أُبِينُ فَيَأْمُنَا وَذَا أَمَلٌ حَرٌّ دروي طراها بدمائي رشاه يرتجي رب السماي دلوه قراها بالدنياي شباب ينتوي طوله ميتون دنيا دنيا تديره بالثناي ولو شهد الفتى الا ذافيها حرب بندرسا ولنايا تعفقوا ورالضيعا ور there yeah. ذاتن طب ي بمقام دون خوف من علل عاد ويم قش يع الظلام علل عاد ويم the إليك ما حيما عزائي ان ما الحرب سجالن لأهلنا ما قد بقينا سنذقر لأهلنا ما قد der hoy tara يا ابناء للوطن قد طاب لي نسيم هواي وغرر البارود يا ناس قلبي ما هواي وقبل الفداء في رصاص من هو يخضر بدم أمجاد العراي اتلاله يا حاله ويا مالي يا وطننا يا غالي كل الارض المحتله مشموله بهالدولي القدس مثل الرمله غزه وعكا في بالي يا حاله ويا مالي للهم قوي شاعر للبندقية في حانا وردل صار للحياة جد دارب لولا ناري ورصاصي ما عرف الناس بحالي برصاص القسامي باقي العهد على فلسطين لولا غرقنا بالطين نهد الوطي والع الفيداي بالنا قالت الدنيا شو صار قلنا دورك انت بتواجه لحدي لا لي يا حالي ويا مالي يا وطن يا مالي بالكلمات المذبوخه لا توب لا تذكوك رح جاره مش, مش على وعندك كيف ابقى صخر المدروبي له حتمه مذكوك والله يا ويا مالي. يا يا, مالي. يا, شاعر يا متحمد. يلي إلي لا تنسى الحجر المخلف ورصاص دور الغالي radiyo ja yeah. yeah. يا عالم ترطير البوم تسكن عش الناره لحجارة لحجارة لحجارة لحجارة لحجارة لحجارة لحجارة يا رب تتحدى الظالم الاغدارا احدارا تتحدى الظالم الاغدارا احدارا ضويا صوت جلابيد عندما هي غريب ضويا صوت جلابيد عندما هي غريب واللسان يد بالشبيب العقاره العقار حتنا راجين وادي العاره جربت اتحطم طايه بالحجاره بالحجاره جربت اتحطم طايه بالحجاره بالحجاره بالبدايه ونهايه على الاقصار رح نرفع رايه بالبدايه ونهايه على الاقصار رح نرفع رايه لو تبحنا رايح جاي المنشار المنشار على الله فالمراحم ما منعها ابلاني الله ما اروحت وجه الغاصب بنولعها الجبار الجبار يا رب الدمار بالانفجار الاحجار يا رب الدمار بالانفجار الاحجار داواني والدقيق الدم لمن بالواثقه داواني